انت مسؤول عن مصيرك عشان كده حسابك على قد عفكارك عارف على قد نيتك على قد نزعمك فطالما انت عايش عايش ما تعيش احسن طريقة طالما انت بتاكل بتاكل كل احسن اكل انت عارف الناس بتغذي نفسها اكل يعني عارف لو لقيت طابور واحد عمالي يدي الناس عشان يجربوا ويأكلوا وفي طابور تاني كتب هتلاقي طابور كبير على الاكل ومحدش روح للكتب السبب ناس عايزه لكن هنا محتاج تخزينه ده اللي بيشغل الدائى فلازم أفكر الأول إيه اللي أنا من الدنيا إلّا عايز الحياة أنا هنا ليه لما مش من الدنيا دي إن شاء الله إلّا بصمات اللي أنا عايز أسوف أشوفها في الحياة إلّا بصمات اللي أنا عايز الناس لما مشي تقولك عارف كان فعلًا كليس كان العادي من هنا كان لسه العادي من هنا سبب لنا بصماته في الدنيا تعرفين في قصة جميلة جدا في شاب سافر بلد عشان خاطر يدرس الشاب كان معروف ان اخلاقه صعبة جدا جدا باستمرار يحكم على الناس بسرعة باستمرار اخلاقه بايظه على طول يحكم على الناس على طول يشتم المهم لما سافر برا راح في مكان اسمه زي موتيل اللي هو الموتيل اللي هو فندق صغير وراح اكانه اسمه بانسيون فراح عند عيله راجل وست كبار في السن عايشين من هذا المكان وبعدين كان في شويه نزلات فيه حوالي عشر غرف قعد معهم ما يكلمش يمشي حد اي حد كلمه ممكن يشخط فيه قعد على كده فتره بعدين في يوم من الشاب بتاعيه مرض والمرض كان مرض خطير واخدوه في المستشفى وكل بتاع البانسيون ده كانوا قاعدين حواليه ورجل السيد ده ما سابوش اطلاقا وبعدين لما رجع تاني على الفندق الصغير ده ما سابوش اطلاقا يعملوا له الشوربه يعملوا له الاكل يعملوا له الشوربه ما سابوش اطلاقا لغايه ما بقى كويس وبعدين حصل له نقطه اسمها التحول اتحول اتغير كان لازم يتوجع عشان خاطر يوصل كان لازم يسافر عشان يلاقي مكانه وفعلا اتحول بقى حاجه تانيه خالص واصبح اتحب جزء فيه جدا من حياته وبعد كده بقى يهتم بيهم بطريقة لم يكن يتخيلها اطلاقا ان يتحول هذا التحول وبعدين ايه اللي حصل في يوم الايام الراجل الكبير اي ما سابوش اطلاقا فضل ما جاء لغايه ما ربنا اكامه والراجل بقى كويس دلوقتي الوقت عدة وخلص هو خلص دراساته ولازم يرجع تاني على بلده فحضر كل شنطته وخلاص ماشي وكله واقفين مستنينه على الباب وبيسلموا عليه وجات الست كبيرة قالت له خلاص خلصت كل شنطك كل شنطك قال خلصت كل الشنط دي له بس في شنطتين مش هتقدر تاخده معاك قالها ازاي أنا خدت كل شنط خلاص قلت لا في شنطتين مش هتعرف تاخدهم معاك قال لها انا خلصتهم اخيرا قال لها طب ايه هما الشنطتين دول قالت له الشنطه الاولانيه حبك لنا واهتمامك بينا والشنطة التانية حبنا ليك واهتمامنا بيك ومش ممكن هتاخدهم وده بيبدأ منين انا كيف ابدا إزاي ممكن استغل الطاقة بتاعتي عشان أقدر انجح فعلا يبقى لازم انا الطاقه بتاعتي تكون إيجابية عشان ادرصل بيها لمرحله النجاح اللي هو متوازن انا ممكن اكون نجح في حاجه حاجة واحدة بس لكن مش متوازن يعني ممكن انسان يكون ناجح في الشغل ومعظم الناس يفكر في الشغل بفكر في الشغل تكلموا عن الشغل يتكلم كويس جدا بس ركزه على اي حاجه ثانيه ما يعرفش السبب مش متوازن في حياته لازم يكون متزن روحانيا وصحيا ومهنيا عارف وشخصيا وتوصل اخيرا ماديا فبص تلاقي لو تفكر بس في الماده هتشدك لتحت عشان كده في خلال الرحلة بتاعتنا ان شاء الله في نجاح بلا حدود هنتكلم على مفاتيح النجاح ومن أول مفاتيح هنتكلم على قوة الدوافع وزي أوصل الدوافع الداخلية عشان يستخدمها في الحال لمصلحتي وتبقى جزء لا يتجزأ من سلوكياتي ومن تصرفاتي والغاية نشوفك المرة جاء إن شاء الله عيش كل اللحظة لكنها آخر لحظة في حياتك عيش بالإيمان عيش بتطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وعيش بالفعل وعيش بالحب وأضطر إجمية الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ت المسيرة لعلك يوما تلاقي حياة.